وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد كان آخر حديث كنا توقفنا عنده هو حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما دائما في أبواب كتاب الجهاد من كتاب بلوغ المرام قال الحافظ وعنه أي عن ابن عن عمر رضي الله تعالى عنه وليس عن ابن عمر قال كانت أموال بني النظير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب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 موضوع الحديثين او الاحاديث السابقة المتعلقة بقسمة الغنائم وغيرها قسمة الغنائم وغيرها لان ما يحصل عليه المسلمون في مقاتلة اعدائهم على قسمين غنائم وهذه التي تكون بعد قتال والفيء وهذا الذي يكون من غير قتال يكون من غير قتال كمحاصرة عدو ثم الصلح معه على إخلاء بلده وترك ماله كما حصل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع هذه القبيلة من قبائل اليهود وبنو الناظير هم ثاني القبائل التي اخرجها النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعد بني قينقاع وقصة هؤلاء سبق ذكرها وبيانها وابن النظير هم الذين حاولوا اغتيال النبي عليه الصلاة والسلام لما أرادوا أن يلقوا عليه الصخر العظيم من علاء الصور والله جل وعلا حافظ لنبيه صلى الله عليه وسلم كما قال جل وعلا والله يعصمك من الناس وجاءه جبريل وأمره بأن ينطلق ثم رجع إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه وحاصرهم في حصنهم حتى حتى أذعنوا له صلى الله عليه وعلى آله وسلم و. إذ معهم على أن يخلوا ديارهم ويخرجوا من المدينة ويتركوا أموالهم وما أذن لهم إلا بحمل بعين فخرجوا وتركوا أموالهم هي مما أفاء الله تبارك وتعالى على المؤمنين هي مما أفاء الله على المؤمنين والفيء سمي فيئا لأن الفيء في اللغة معناه الرجوع بمعنى أنه المال الذي يرجع إلى المؤمنين يعني كأن الله جل وعلا جعل من يستحق المال في هذه الدنيا يستحقه استحقاقا هم المؤمنون به تبارك وتعالى هم المؤمنون به فسمي بذلك لأنه يرجع إلى المؤمنين كأنه يرجع إلى أصحابه وفي هؤلاء نزل قول الله تبارك وتعالى وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله يعني في ألفي فما أوجفتم كما قال عمر مما لم يوجف والإيجاف هو الإطراع يعني أن هذا جاء للمسلمين من غير قتال والخيل والركاب الركاب هي الإبل التي تستعمل للركوب في القتال وغيرها هذا دليل على ما يستعمله المقاتلون في قتالهم وكانوا يقاتلون بالخيل ويقاتلون بما يركب من الإبل وغيرها و. مر معنا سهم المقاتل الفارس وسهم المقاتل الراجل والفرق بينهما قال فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة لأن الفي ليس من الغنائم وليس في قسمته حكم قسمة الغنائم والغنائم تقسم القسم الخماسية يعني خمس يعطى المقاتلون بحسب أسهمهم والخمس هذا الذي جعل الله جل وعلا منه لله ولرسوله ولذي القربى و واليتمة ووووو السبيل وفي سبيل الله قسم لله وقسم لرسوله ولذي القربى واليتمة والمساكين فهذه القسمة الخماسية التي تقسم بها أو يقسم بها الخموس من الغنائم، فمن هذه القسمة قسم يعود إلى المصالح مصالح المسلمين مصالح المسلمين وهذا القسم هذا القسم هو مصرف الفيد الفيد كذلك. يكون أو يصرف في مصالح أو في مصالح المسلمين كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويلحق بألفين في هذا الحكم يلحق به تلحق به الجزية ويلحق به الخراج ويلحق به بعض المال المرتد إذا مات على ردته لأن المسلم لا يرث كافر المسلم لا يرث الكافر وبالتالي إذا مات المرتد فإنما له يقسم أو يصرف في مصالح المسلمين هذه المصالح ما يتعلق بالجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى ما يتعلق بالدعوة إلى الله جل وعلا ولهذا قال فكان للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة فكان ينفق على أهله نفقت سنى ينفق على أهله نفقت سنى من هذا الفيء. النبي صلى الله عليه وسلم له نصيبه خاص من هذا المال وما بقي من هذا النفق يعني من هذا المال بعد أن تخرج منه نفقة سنة للنبي عليه الصلاة والسلام فإنه قال وما بقي يجعله في الكراع والسلاح والكراع هو الدابة أو الدواب التي تستعمل للقتال والسلاح ما يحتاجه المقاتلون في قتالهم يحتاجون إلى هذه العدة التي لا بد منها والتي أمر الله جل وعلا بإعدادها لمقاتلة أعدائه تبارك وتعالى وأعد لهم ما مستطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم فهذا ينفقه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المصرف وفي هذا حكمة عظيمة بالية أن لأن في هذا بيان لأهمية مقصد من مقاصد الشريعة العظيم، بل هو أعظم المقاصد. ألا وهو حفظ الدين. ألا وهو حفظ الدين. ومن أسباب حفظ الدين هذه العبادة التي تعبد الله عز وجل بها المسلمين. الجهاد في سبيل الله. هذا من من أسباب حفظ الدين. من أسباب تحقيق هذا المقصد العظيم من مقاصد الشريعة التي جاءت الشريعة لأجل تحقيقها فمن فوائد هذا الحديث فيه فيه بيان اجلاء بني النظير من المدينة بعد محاصرتهم فيه كذلك ان ما تركوه من اموال اموال أن ما تركوه من أموال كان فيئاً للمسلمين فيه أن مال الفيء ينفق في مصالح المسلمين ينفق في مصالح المسلمين، وما أكثر هذه المصالح خاصة في الزمن الأول، زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وما, وما كان عليه النبي وحابه من ذيق عيش وذيق ذات يد، فالله جل وعلا أنعم عليهم بهذه. الانتصارات التي أعز الله عز وجل بها الإسلام والمسلمين أعزهم الله جل وعلا بهذه العبادة العظيمة ومكنهم من أعدائه وجعل أموال أعدائهم عونا لهم على نشر دينهم وإعداء كلمة الله جل وعلا في الأرض أن من أعظم مصالح المسلمين الإنفاق في نشر دين الله جل وعلا الإنفاق في نشر دين الله عز وجل يعني من الأموال ينفق في وسائل الدعوة إلى الله جل وعلا في هذا الزمان وهذا من أعظم أبواب الخير الذي يغفل عنه الكثير من الناس، الذي يغفل عنه الكثير من الناس، ومن الفقه في باب الإنفاق وفي باب البر أن الإنفاق كلما عم نفعه كلما عظم أجره، كلما عم نفعه كلما عظم أجره. من دعا إلى الهدى، من دعا إلى الهدى، كان له مثل أجور من دعاهم إلى يوم القيامة. هذا هذا هذا الداعية أو هذه الدعوة قد تكون باللسان مباشرة، قد تكون بوسيط من هذه الوسائل. قد تكون برسالة أو كتاب تعطيه إنسان ينفعه الله جل وعلا به ويكون سببا لهدايته يكتب لك به هذا الأجر العظيم أنك دعوته إلى هدى أنك دعوته إلى هدى فهذا الباب في الحقيقة من أعظم أبواب الخير في كل وقت وحين خاصة في هذا الزمان ولهذا الدعوات الباطلة تنفق في هذا الباب الشيء العظيم انظروا فقط إلى انفاق النصارى أو هؤلاء الذين ينصرون المسلمين وغير المسلمين في بلاد الإسلام وغيرها ينفقون الأموال العظيمة لأجل هذا لأجل هذا الغرض وهو غرض باطل لأنهم لا يدعون إلى هدى يدعون إلى ضلالة وأهلوا الهدى وأهلوا الحق ربما يتقاعسون عن هذا الأمر العظيم الذي هو لا شك أنه من الواجبات أنه من الواجبات واجب عيني أو واجب كفائي على حسب الحال فهؤلاء ينفقون لأجل نشر ضلالاتهم فالاولى بأهل الحق أن ينفقوا في هذا الباب لنشر هذا الحق ولدعوة الناس إلى الهدى الذي أنزله الله تبارك وتعالى على نبيه ثم قال الحافظ عليه رحمة الله وعن معاذ رضي الله تعالى عنه معاذ بن جبل قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فأصبنا فيها غنما فأصبنا فيها غنما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 يحصل عليه المسلمون من عدوهم في الحديث السابق الفين وفي هذا الحديث الغنيمة لأن غزوة خيبر أو مقاتلة النبي عليه الصلاة والسلام ليهود خيبر ما حصل عليه بعد ذلك من أموالهم يعتبر غنيمة لأنه كان بعد قتال لأنه كان بعد مقاتلته وقد غنم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم كثيرة في خيبر. من هذه الغنائم قال معاذ غنما فأصبنا غنما فقسم فينا رسول الله طائفة وهذا الذي سبق بيانه من حكم التنفيذ يعني نفل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعض من غزا معه من الصحابة يعني بعض القادة جاء بيانه أنه أنهم بعض قادة الجيش نفلهم يعني أعطاهم زائد عن سهمهم وجعل الباقي جعل الباقي في المغنم يعني في الغنية. وهذا الحديث ربما يكون دليلا وشاهدا على قول من قال أن التنفيذ يكون قبل قسمة الغنيمة أن التنفيذ يعني يعطي الإمام ينفل الإمام من رأى المصلحة في تنفيله ثم بعد ذلك يجعل ما بقي في الغنائم ثم يقسم الغنائم على المقاتلين ويعطى هؤلاء الذين نفدهم من الغنيمة كما يعطي غيرهم من المقاتلين هذا حكم التنفيل للمقاتلين أو لبعض المقاتلين في غزوة من الغزوات وهذا فيه مصلحة وفائدة عظيمة سبق بيانها هذا الحديث فيه أولا فيه أولا بيان مشروعية التنفيذ للمقاتلين الطائفة من المقاتلين بناء لما يراه الإمام مصلحة. لا ينفصل يعني الإمام يقسم الغناء متعلق الأمر في الحقيقة هذا والأصل وهذا الزائد هذا الزائد هذا الزائد يستعمله الإمام للحاجة ولا شك أنه هو الذي يقدر هذه الحاجة لأن النظر هنا ليس بمصلحة شخصية وليس بدافع هوى أو ما إلى ذلك. وحاشى لنبي الله جل وعلا أن يتصرف بمثل هذه التصرفات إنما الدافع لهذا هو المصلحة العظمى للأمة ما تقتضيه المصلحة العظمى للأمة هذه المصلحة العظمى قد تكون أو قد يكون سبب من أسبابها أن يخصص الإمام لبعض المقاتلين الشيء من العطية زائدة على سهمهم الذي هو حق من حقوقهم الذي هو حق من حقوقهم من الفوائد كذلك من الفوائد كذلك فيه دليل على فيه دليل لمن قال ان التنفيل يكون قبل قسمة الغنائم او التنفيل يكون من غير المغنم او قبل قبل تقسيم الغنيمة او الغنائم ثم قال أي الحافظ عليه رحمة الله عن أبي رافع رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إني, إني لا أخيس بالعهد إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس الرسل رواه أبو داود والنساء وصححه ابن حبان وهو كما قال أي صحيح هذا الحديث جاء في بيان أصل عظيم من الأصول التي جاء بها هذا الدين ودعا إليها النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا إليها بلسانه بأقواله ودعا إليها بعمله لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان مطبقا لها محافظا عليها لأن هذا الدين دين الوفاء دين الوفاء بالعبود كيفما كان كيفما كانت أطراف هذه العهود حتى وإن كانت مع الكفر حتى وإن كانت مع الأعداء العهد عهد العهد عهد أبو رافع هذا رضي الله تعالى عنه جاء رسولا من قبل قريش إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلما وصل المدينة وجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قذف الله جل وعلا في قلبه نور الإيمان والهداية فأسلم فأسلم فقال لي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا أرجع إلى قال يا رسول الله إني والله لا أرجع إليهم أبدا فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إني لا أخيص بالعهد أي لا أنقض العهد وهذا مع من؟ مع أدائه مع قريش وهذه من المعاهدات جاء هذا الرسول لبيانها أو للتفاوض. بها مع النبي عليه الصلاة والسلام لا أخيس بالعهد ولا أحبس الرسل لأنه لو لم يرجع أبو رافع إلى قريش لا أذاعة قريش أن رسول الله يحبس الرسل وهذه من الأمور من أيامهم يعني أمر الرسل من الأمور المتعارف عليها بين الأمم كلها أن الرسل لا يبذون فإذا, فإذا فعل هذا يعني هذا الصحابي ومكث عند النبي عليه الصلاة لا وجدتها قريش فرصة ولا نشرت بين القبائل أن محمد ينقض العهد ويحبس الرسل لأجل هذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع إليهم أمره أن يرجع إليهم قال قال أي النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ارجع فإن كان في نفسك الذي في نفسك اليوم فرجع يعني ارجع إلى قريش فإذا كان الذي في نفسك من الإيمان ك الذي في نفسك الآن ارجع أي ارجع إلينا أي ارجع إلينا ورجوعه المرة الثانية ليس في هيئة رسول إنما رجوعه وهجرة مؤمن إلى إلى الله ورسوله تكون هجرة في سبيل الله تبارك وتعالى هذه حكمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم و. بيانه لهذا الأصل العظيم الذي جاء به هذا الدين دين الوفاء بالعهود وهذا ليس خاصا بالإمام دون غيره بل هذا حكم عام يشمل سائر المسلمين كل مسلم وهذا سبق بيانه كل مسلم عاهد مسلم كل مسلم عاهد كافر فإن هذا العهد نافذ لكل المسلمين مسلم أعطى كافر الأمان أعطى كافر الأمان فإنه يكون نافذا لكل مسلم فكيف لو أن كفار أعطوا أمان من حكام المسلمين مثلا أو من عامة المسلمين لا شك ولا ريب أن دمهم معصوم وهذا الذي يسمى بالمعاهد وهذا الذي جاء في قتله الوعيد الشديد كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه من حديث عمر رضي الله تعالى عنه كذلك من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة يعني لا يجد رائحة الجنة حرم الله جل وعلا الجنة على من وقع في هذه الكبيرة هذا دليل على أنها كبيرة من كبائر الذنوب أشد من القتل أشد من القتل لأن هذا قتل مخصوص قتل معاهد في قتله هذا سمك دما معصوما لأن المعاهد دمه أصبح معصوم لأجل هذا العهد لا لأجل أنه كافر يبقى حكمه كذلك ولكن العهد غيره التعامل معه من جهة أخرى أن هذا القتل يفتح بابا عظيما من أبواب الشر سبب لفتنة وسبب لإيلاج الأمة في قتال أو فتح جبهات للقتال عليها وهذا قد يؤدي إلى استباحة بيضتها و طوائف من المسلمين ممن يكون على أطراف هؤلاء أو بلاد هؤلاء الأعداء الذين قتل منهم معاهد فهذه مفاسد عظيمة ولهذا لأجل تحقيق هذه المصالح ودين الإسلام جاء لجلب المصالح كلها وتكميلها ودرء المفاسد كلها وتقليلها وتحليلها هذه أصول بني عليها هذا الدين العظيم فمن وقع في مثل هذه المخالفات خالف صريح قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يحتمل تأويل يصرح النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه العبارات إني لا أخيث العهد ولا أحبث الرسل إني لا أخيث أي لا أنقض العهد الذي يقضه هذا النبي صلى الله عليه وسلم بريء منه كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك فمن فعل هذا فهو ليس مني لأني هذا ديني وهذا منهجي وهذه عقيدتي أني لا أفعل هذا الفعل الشنيع من فوائد هذا الحديث أولا فيه فيه بيان لعظمة هذا الدين وأنه دين وفاء بالعهود فيه كذلك أن الأمانة أو العهد إذا عقد كان لازم كان لازم بمعنى أنه يلزم المسلمين جميعا يلزم المسلمين جميعا فيه كذلك أن المعاهد معصوم الدم أن المعاهد معصوم الدم وفي قتله وعيد شديد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وعيد شديد صلى الله عليه وسلم فيه كذلك فيه كذلك عدم جوازي حتى الرسل حتى وإن كانوا من الأعداء وهذه من الأحكام المتعلقة بما يعرف الآن بالعلاقات الدولية أو السياسة الدولية أو ما إلى ذلك وقال بعض أهل العلم أن أنه يقوم مقام هؤلاء الرسل ما يعرف الآن بالسفارات في البلدان السفارات سفير بلد ما إلى بلد ما بمسابه رسول بمسابه رسول بلده في تلك البلاد في تلك البلاد. ف لا يؤذى بأي نوع من أنواع الإذاء له حرمته فيه كذلك يرحمك الله أن دين الإسلام دين المحافظة على المواثيق التي تكون بين الأمم يعني المواثيق المتعلقة بهذه الأمور يعني ليست الأمور الأخرى المخالفة للشرع وما أكثر المواثيق التي ربما تكون مخالفة للشرع فهذه الإسلام لا يكرر بها ولا يعترف بها أبدا مواثيق مثلا المتعلقة بما يعرف بتوحيد الأديان أو توحيد الحضارات أو ما إلى ذلك هذه من مواثيق التي لا يعترف بها الإسلام لأنها, لأنها تعارض أصلا من أصول هذا الدين تعارض أصلا عظيما من أصول هذا الدين أصل الولاء والبراء أصل الولاء والبراء والولاء والبراء عندنا أوثق عرى الإيمان أوثق عور الإيمان الحب في الله والبغض في الله. بعض الناس يتعجبون يقول وش وش بيننا وبينه علينا نبغضهم نبغضهم في الله لأن الله يبغضهم الله الله جل وعلا يحب المؤمن ويبغض الكاذب فمن تمام إيماننا بالله أننا نبغض ما يبغض الله. كما أننا نحب ما يحب الله، صح ولا لا؟ نحب ما يحبه الله، نحب ما يحبه ومن يحبه، ونبغض كذلك ما يحبه ومن يحبه. هذا من تمام الإيمان. من أحب في الله وأبغض في الله وأعظ في الله ومنع في الله؟ فقد, استم... فقد استكمل الإيمان فقد استكمل الإيمان قال النبي عزت يريدون منا يريدون منا إيمانا ناقصا لا يريدون منا أن, نست... أن نستكمل إيماننا بالله جل وعلا ولهذا وجب علينا أن نخالفه وجب علينا أن نخالفهم وأن لا نسيرهم في هذا الأصل الباطل المناقص لأصل عظيم من أصول ديننا فالحب شيء والبغش شي والمقاتل شيء والسلم شيء ينبغي التفريق بين هذه المصطلحات ليس بالضرورة أن كل من أبغضته قاتلته تبغضه ولا تقاتله قد نبغض من هم من بني جلدتنا ربما يصلون معنا نبغض في الله كذلك لما؟ لأنهم مواقعون لمعصية الله جل وعلا يعادون أولياء الله من الناس من يعادي سنة النبي عليه الصلاة والسلام وقال من يعادي المؤمنين الصالحين هذا كيف يحب كيف يحب من الناس من يفعل في دين الله ويدعي أنه ينتمي لهذا الدين بل أدهى الأمر أنه يريد أن يجعل هذا الذي يظنه دينا هذا الباطل الذي عنده هو دين الإسلام هو دين الإسلام صلى الله عليه وسلم يريدون دين ما فيش بغض الكفار ما تبغضش الكفار حرام ويربون أبناءنا على هذا يريدون دين لا فرق بين أن تلتزم حكمنا الأحكام أو أن تتركه ولا تلتزم به الذين يدعون إلى الصفور ويحاربون الحجاب لا أقول في بلاد الكفر في فرنسا في بلاد الإسلام يريدون إقناع الناس أن الإسلام لم يفرض الحجاب على المرأة الحجاب لبثته المرأة لفترة زمانية كبعا لعادة وعرف زمانها وهذا من تحريف كلام الله جل وعلا يحرفون الكلمة عن بعض مواضع ومن الصد عن سبيل الله عز وجل ويريدوننا أن نكون على باطلهم وعلى وعلى انحرافهم، فالمسلم يأبى أن يكون على هذا أبدا والواجب عليه أن يكون متمثلقا بدينه كما أمره ربه جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا يا أيها الذين آمنوا دخلوا في الزلم كافة تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنة هذا الذي أمرنا به ولهذا ينقم علينا أننا نتمسك بالكتاب والسنة كما قال الله عز وجل في أسلافنا من المؤمنين الموحدين في الأمم السابقة الذين عذبوا وقتلوا بسبب ماذا وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد حبروا مخدود وأضرموا فيها مارا عظيما ويوثب الرجل تكفر بدينك أو تلقى في النار فيأبى أن يكفر بدينه بلاء عظيم نحمد الله عز وجل على هذه العافية وأننا ما تتن هذه الفتنة العظيمة رغم ذلك تجد الإنسان لأجل فتات الدنيا ينقلب على عقبيه يعرض عن دين الله جل وعلا لأجل فتات الدنيا يذهب إلى بلاد الكفرة يرى فسوقا وفجورا ينقلب يتغير حاله هؤلاء يعرضون على العذاب العظيم ويأبه أحدهم نسائهم ورجالهم وحديث عهد بإيمان نسائهم ورجالهم وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد فالواجب على المسلم أن يكون متمسكا بدينه بالحق الذي جاءنا به هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ثم بعد هذا آخر حديث من أحاديث هذه الأبواب من كتاب الجهاد وبعده باب الجزية والهدنة تابع لكتاب الجهاد قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما قرية أتيتموها فأقمتم فيها فسهمكم فيها وأيما قرية عصت وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ورسوله ثم هي لكم رواه مسلم هذا الحديث تبع لحديث سابق في بيان تقسيم ما يحصل عليه المسلمون من أعدائهم إلى فيء وغنيمة أيما قرية أتيتموها فأقمتم فيها يعني بعد أقمتم فيها أي حاصرتموها ففر أهلها وتركوها بما فيها فأي فهذا الذي تركوه هو فيء هذا حكمه حكم ألفين وأيما قرية عصت الله ورسوله ومعصيتها برب دعوة ربها جل وعلا أبت هذه الرسالة وعارضت هذا الدين قال فإن خمس هال الله ورسوله ثم هي لكم يعني ما تركوه غنيمة دليل على أنها غنيمة لأن خمس الغنائم يقسم هذه القسمة والباقي والباقي يكون بين المقاتلين يعني يقسم بين المقاتلين بالسوية أو بما يراه الأمير أو الإمام من تنفيذ بعض الجيش او بعض القادة او ما الى ذلك فمن فوائد هذا الحديث او محل الشاهد من هذا الحديث هو بيان او فيه التفريق بين مال بين الفيء والغنيمة وأن وأن الفئة الذي يكون من غير قتال والغناء الغنية تكون بعد مقاتلة العدو. طيب بعد هذا أحاديث متعلقة بباب الجزية والهدنة نتركها الحلقة القادمة بحول الله ما في بعض الإخوة اقترحوا أن نقدم مقتل الحلقة إلى ما قبل المغرب ما أدري إذا كان هذا هذا الرأي توافقون عليه أم تعارضون أنا عندي الأمر ما عنديش فيها. ها? توافقون. بالاغلبية ساحقة ولا نسبية. ها? توافقوا <تضفق> عليه. اللفظ هذه ل... ل... ل... ل... استعملت مرة معكم اللفظ شنعتوا لينا واحد من الاخوان انشرها حتى في الانترنت. وقال. لأنه فلان قال لهم في درس ندير الفوض، آه، ما من اليوم من زشئ نبصح معكم، فاا فالغ... إذا نم يوم... الساعة السادسة طيب ابتداء دا الحلقة القادمة أو للأسابيع القادم طيب يوم الثلاثاء إن شاء الله تعالى موعد الحلقة يكون على الساعة السادسة إلى صلاة المغرب. اللهم صلّ أن ووفقنا وإياكم لما يحب ويرضى العلم النافع عن الصالح سبحانك الله نحمدك اشهد أن لا